جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذا سائل يقول شخص مريض بألم في الظهر وفي بلادنا طبيب شعبي يعالج بأن يضع حلقة نحاسية في الأذن كالخرس أو القرط فهل هذه الحلقة وتعليقها في الأذن حرام أم حلال؟ نعم حرام وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق تميمة فقد أشرك فتعليق مثل هذه التعليق حرام وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في عضد أو في يد رجل حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة الواهنة ألم يصيب العضد وهذا المريض يقول عنده ألم في ظهره ويزعمون أن الحلقة التي في الأذن تسكن ألم الظهر وأولئك الأول كانوا يزعمون أن الحلقة التي توضع في اليد تسكن ألم العضد قال من الواهنة يعني أضعها من الألم الذي يصيبني في العضد فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك إن على ذلك ما أفلحت أبدا، وإنك إن على ذلك ما أفلحت أبدا، فتعليق مثل هذه التعليق باطل، وهو من الشرك نعم. يقول ما معنى الطاغوت وهل كل طاغوت يكون كافرا؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، الطاغوت مشتق من الطغيان، و... وهو مجاوزة الحد. في المعبود أو المتبوع أو المطاعم فمن تجاوز به الحد في العباده او الاتباع او الطاعه فهو طاغوت ويكون هذا الذي تجاوز الناس به الحد في هذه الاشياء طاغوتا ان رضي بذلك, بذلك ولهذا الطواغيت كثيرون منهم ابليس وإمام الطواغيت ومنهم من عبد من دون الله وهو راض منهم من عبد من دون الله وهو راض أما الذي يعبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك أو نهى عن ذلك أو حذر من ذلك لا يكون طاغوتا نعم يقول السائل يوجد في قريتنا من يقول أن عبد القادر الجيلاني من أئمة السلف فهل هذا صحيح؟ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كان من العلماء وله بعض الكتابات الجيده لكن بعد موته حصل تعلقات به كثيره باطله في انحاء كثيرا من الدنيا ليس في منطقته فقط في انحاء كثيره من الدنيا واصبح يهتف به يا عبد القادر أو يا جيلاني واستغاثوا به وينذر له في مناطق كثيرة حتى في بلاد الأعاجم حتى في بلاد الأعاجم تقدم النذور للجيلاني وتقدم القرابين وبعضهم في بعض المناطق يخصصون يوما في السنة يخصصون يوم في السنة لنهار التقريب أو تقديم القرابين للعبد القادر الجيلاني وأذكر في منطقة من المناطق في بلاد الأعاجم مررنا بها مرة وهذا الكلام قديم فذكروا لنا عن, عن تلك المنطقة أنه يوم في السنة وهو في, في شهر رجب جميع من في القرية عن بكره ابيهم كل واحد منهم يقرب ذبيحه في ذلك اليوم لعبد القادر الجيلان جميع من في القريه يقولون فجاء رجل جاء رجل الى تلك القريه واراد دعوتهم ولكنه عمل في دعوتهم عملا بطيئا ونفع فيما بعد فجلس في المسجد وقال لأهل القرية أنا أريد أن أدرس القرآن للأولاد وجلس المسجد فرح الناس يدرس اولادهم القرآن والكتابة وأخذوا يراقبونه وقت هل يفعل شيء غير القرآن فراقبوا وقت طويل وإذا به يدرسهم القرآن ويعلمهم الكتابة ثم بعد ذلك بدأ يعود مجموعة من الأولاد على الصيام يصومون نصف النهار يصومون إلى العصر يشجعهم على الصيام ثم لما حفظوا قول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم السطير وضح لهم قبل ذلك اليوم بأيام قلائل أن النذر عبادة والله يقول في القرآن يوفون بالنذر والآية واضحة أمامكم والله يمدح الموفين بالنذر والنذر عبادة ولا تصرف الله لله والله يقول فصل لربك وانحر أي لربك ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين فقال لهم إذا ذبحوا أهلوكم الذبائح في ذلك اليوم لا تأكلوا وعودهم على الصيام الصبر على عدم الأكل لا تأكل وإذا قالوا لماذا لا تأكلوا قل لا يجوز لأن الله يقول في القرآن يوفون بالنذر نحن حفظنا هذه الايه يوفون بالنذر ولا تكلموهم عني بشيء لا تنسبون لي شيء كل شيء يحتجوا عليهم بالقرآن وجلسوا يتناقشون الأولاد الصغار مع الآباء والأمهات بالآيات والحجج من القرآن آية وحديث آية وحديث يقولون و بفضل الله سبحانه وتعالى تحولت القرية كلها القرية كلها تحولت وتركوا هذا العمل وهذا الشرك نعم يقول ما حكم من ذبح الذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها نسيا اختلف أهل العلم في هذه المسألة إذا ذبح الذبيحة ونسي يعني لم يذكر اسم الله عليها نسيانا بعضهم بعض أهل العلم يحرم هذه الذبيحة احتجاجا بالآية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وبعض اهل العلم يرى جواز أكلها لعموم الأدلة في رفع المؤاخذه بالنسيان كقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وقول الله في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وهذا هو الصحيح في المسألة إذا كان ترك التسمية ناسيا لا, لا, لا, عليه لا شيء عليه في ذبيحته نعم يقول ما حكم من يلعن مسلما مثله بقوله لعنة الله عليك اللعن هو الطرد من والابعاد من رحمة الله ولا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما بل قال عليه الصلاه والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فلا يحل لعن المسلم لاخيه واذا لعن اخيه ولم يكن اهلا ولا محلا للعن لعن رجع اللعن عليه وعاد السب اليه فاللعن حرام لعن المسلم لاخيه المسلم حرام ومن لعن أخاه أو من لعن شخصا ولم يكن أهلا للعن فإن اللعن يعود على اللاعن نعم يقول هل الذبح للوجهاء إذا قاموا بزيارة لبلد من الذبح لغير الله إذا كان الذبح من أجل الضيافه والإكرام فهذا مما أمر به أو مما دلت عليه النصوص فجاء بعجل سمين فقربه إليهم يعني قدمه إليهم ليأكلوا منه فهذا من الأعمال الصالحة الطيبة التي يثاب عليها وداخل في باب إكرام الضيف إذا كان يذبح من أجل اكرامه وحسن وفادته والقيام بضيافته فهذا من الاعمال الداخلة في اكرام الضيف وما يثاب عليه الإنسان أما اذا كان الذبح لمجرد التعظيم ويفعل مثل هذا بعض هذا في عندما يقدم عظيما أو مسؤولا عند قدومه تذبح وتراق الدماء أمامه ويدخل على وجه التعظيم فهذا لا يحل نعم يسأل عن كتاب دلائل التوحيد لجمال الدين القاسمي هل هو مفيد كتاب دلائل التوحيد لجمال الدين القاسمي لم أقرأه وإنما اطلعت على مواضع يسيرة منه نعم يقول ما حكم التورية وهل تجوز على كل حال أم أنها تجوز في مضائق أو شيء معين التورية تجوز عندما يحتاج إليها الإنسان ويضطر أما أن يكون حديث الإنسان دائما وأبدا تورية فهذا لا ينبغي لكن إذا اضطر إليها فله أن يوري وفي التورية مندوحة عن الكذب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله